a oh. وكتوبه ورسوله واليوم الآخير والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله مهما توارد فينا الحياة مهما توارد فينا الحياة نور الحياة سنا ويبقلفاد ينادي يا الله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخير والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا اله الا الله عرفناه نورا ينير القلوب عرفناه هادي خير الدروب اصير الحياتي اليه يوم ليبلغ الفؤاد ينادي يا الله منت بالله وملائكته من الله والبعث بعد الموت لا اله الا الله يا رب العالمين يا رحمان يا رحيم يا الله لم نسمع عيشا بهذه الدنا راينا روحا بهذه السنه ففي وتومي هو نزوليه واليوم الاخير والقدر خيره وشريه من الله والبعث بعد الموت لا اله الا الله